يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمُ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتم في الحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليلا